في الكتاب العظامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله امة محمد كلها في هذا الشهر العظيم المبارك كل سنة وانتو بخير وطيبين كل سنة وانتو بفتح وبركة ومغفرة وعفو من الله سبحانه وتعالى احنا اني انستو نورا بقى الموسم الثاني الحلقة التانية باذن الله نقف مع شعارات قرآنية من الجزء التاني يلا جماعة جهزتوا الجزء ولا لا عشان تبقوا معايا بقى كده بنلقوا مع بعض بسرعة الشعار الاولاني في الجزء التاني فلا جناح عليه اي يطوف بهما الاية دي خطيرة جدا يا جماعة الكلمة دي في حاجات ما بتسقط المؤمن نفسية حروب الاسترداد هو ايه اللي حصل يا جماعة? اللي حصل ان الصفة والمروة دي المؤمنين الصفة والمروة دي اللي هاجر كانت بتسعى حواليها عشان تدور على المية لسيدنا اسماعيل في مشهد من اعظم مشاهد التضحية في الوجود طب وبعدين وبعدين جي المشركين وحطوا اساف ونائلة الاوثان على الصفة والمروة وبعد والمروة وبعد كده عملوا الاوثان طول الطريق من الصفة والمروة حفلة اوثان واصنام فجيوا المؤمن سنبعث. عايزين يسعوا بين الصفا والمروة متحرجين ربنا قالوا لهم لا اسعوا بين الصفا والمروة طب يا رب الصفا والمروة ومليانين اصنام اووا اتصبوهم لاهل الباطل دي حروب استرداد هو مش معنى انهم حطوا الاوسان بتاعتهم ان احنا نسبها لهم لان الايات اللي قبلها الكعبة تحويل القبلة للكعبة يا رب دعلاها 360 صنم ملكوش دعوة انتو بتتوجهوا لله مش للاصنام فلا جناح عليه ان يتطوف بهما انت بتعمل كده عشان ربنا ودي حروب استرداد الصفا والمروى مش هتسقط بالتقادم الدين وكلام الدين مش هسقط بالتقادم ولازم تبقى النفسية دي عندنا الشع لكم في القصاص حياة. القصاص ده حد من حدود ربنا. احنا عندنا تمن حدود في القانون الجنائي او قانون العقوبات في الاسلام. حد واحد منهم ربنا قال ولكم في القصاص حياة. يعني حكم واحد من احكام الشريعة الاسلامية سيترطب عليه حياة عظيمة حياة جات هنا نكرة تفيد التعظيم يعني لو طبقتوا الحكم ده هتعيشوا حياة عظيمة عكس قول الله سبحانه وتعالى في نفس الصورة ولا تجد انهم احرص الناس على حياة حياة هنا نكرة بس تفيد التحقير يعني عايزين اي عيشة والسلام مرة نفس اللفظ بسبب اعجاز الصياق القرآني جيه بيوفيد التعظيم ومرة جيه بيوفيد التحقير طب اذا كان يا رب حكم واحد من احكام لو طبقناها نعيش اعظم حياة وما لو طبقنا الشريعة الاسلامية كلها وما لو طبقنا دين ربنا كله يا جماعة هنفوز قد ايه ولكم في القصاص يا حياة الله سبحانه وتعالى بيعلمنا قيمة الشريعة الاسلامية وقيمة حكم واحد بس من احكام الشريعة الاسلامية الشعار الثالث وابتغوا ما كتب الله لكم ربنا في ليل الصيام بعد ما احل جماع الزوجة واحل الرفث الى النساء قال ما كتب الله لكم يا رب ابتغوا ما كتب الله طب ما انت كتبته يا رب ابتغيلي ايه هو مش رزقي ولو رزق في قاع البحر هيجيلي ولو رزق في بطن الوحش هيجيلي لا يا حبيبي ربنا قال رزقك ولازم تسعى ربنا قال لك لازم تاخذ بالاسباب ربنا قال انا كتبته لك بس انت ممكن تتحرم منه لو قصرت في السعي ليه وقعية الاسلام سوره البقرة بتربي انسان مسلم عنده وقعية. عنده اخذ بالاسباب اكتر واحد بياخذ بالاسباب في الدنيا هو المؤمن كل الجيش كان داخل في غزوة احد لابس درع واحد الوحيد اللي كان لابس درعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كل الجيش هرب هو الوحيد اللي فضل. هو الوحيد اللي ثبت لانه زرعين جبن ده لابس زرعين عشان يعلم الامة ان كل ما ايمانك يزيد اخذك بالاسباب هيزيد يا شاب ياللي بدء مستقبلك خد باسباب انك تتعلم مهنة وانك انت تحترف في تخصص وانك تعمل مشروع خده باسباب النجاح والسعادة في الحياة جماعة لان ربنا قال ابتغو ما كتب الله لكم من الشعارات القرآنية العظيمة تلك عشرة كاملة ربنا بيكلم الحجاج اللي هو فمن تمتع بالعمرة الى الحج هو عمل حج التمتع فلازم يتبح بدم حج تمتع فربنا قال له طبعا انت معكش فلوس معكش تتبح خلاص ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم صوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم لو كان ربنا ما قالش تلك عشرة كاملة كان الفقهاء الا ارباح تلف وقديه كان في حد قال اه انت 3 لو في الحج الصعب يبقوا 3 انما لو مش قادر تصومهم في الحج لما ترجع بلدك تصومهم 7 وكان واحد ثاني قال لا يا جماعه ده المقصود ان 3 هنا و7 هنا يبقوا 10 وكنا لقينا 10 اختلافات ربنا قفل الخلاف في الايه دي قال تلك عشرة كاملة عارفين من الحكم هنا يا جماعه ان ربنا بيعلمنا ان ربنا لو كان اراد انه يقفل الخلاف في جميع الاحكام الشرعيه كان قفله كان كلمه واحده ربنا يقولها في اخر كل حكم كان يقفل الخلاف امال رب ربنا ما قفلش الشريعه ليه لان يا جماعه الشريعه بتتغير الاحكام الشرعيه بتتغير بتغير الزمان وتغير المكان الامام من القيم رحمه الله بيقول في اعلام الموقعين بيقول الشيخ اللي ياخد من كتب الفقه ويفتي الناس بدون ما يبص لاختلاف احوالهم والعادات والتقاليد في مجتمعهم قال ده ضل زي الدكتور اللي ياخد من كتب الطب ويدي للناس روشتات من غير ما يبص لاختلاف احوالهم يعني انا دكتور قاعد في العيادة جالي شاب قال لي عندي برد خد مضاد الحيوي ده مثلا مثلا يا جماعه وخد المسكن ده وخد ده اما الجايه واحده حامل في الشهر التاسع في الشهر عندي برد خد الدواء دواء ده, ده, ده مجلم ده مش دكتور الحامل غير اللي بتردع غير اللي عنده سبعين سنة غير اللي عنده فشل كلوي غير الطفل اللي عنده تلات سنين غير الشاب اللي عنده تلاتين سنة نفس المرض عند كل دول علاج ومش واحد كذلك شرع الله لو كان ربنا اراض ان يقفل الشرع كان افلوا بدليل تلك عشرة كاملة ولكن في احكام ربنا فصلها حدش عادي انطق زي المواريث زي الطلق والجواز ربنا افلها لأن دي حقوق جبارة ما يختلفش من اختلاف زمان ومكان وفيه أحكام تانية يا جماعة زي العلاقة من الحكم والبحكوم زي طريقة ترتيب الشورى في الدولة الإسلامية ربنا سبقها مفتوحة ليه؟ عشان مع اختلاف الزمان والمكان يبقى الشرع مفتوح مرونة شرع الله سبحانه وتعالى من الشعارات القرآنية ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله شفتوا ربنا بيريد لنا الخير ازاي مصالح الانسان في الحياة تلات انواع مصالح ضرورية اللي هي انت لو ما خدتهاش انت هتتضمر زي مثلا القوت والنفس ومصالح حاجية زي مثلا مصاريف في مدارس اولادك ازاي اعيش يا رب من غير ما ادخل مدارس كويسه وفي مصالح تحسينية اللي هي الرفاهيه بقى انا عايز اعيش حلو يا رب انا عايز بيتي يبقى فيه مرافق يا عايز البس يا رب انا عايز فربنا لما قال ربنا اتينا في الدنيا الضروريات ولا ربنا في الدنيا الحاجيات ربنا اتينا في الدنيا حسنه حتى التحسينيات يا رب حلها من عندك يا رب يا رب عايزين نعيش حياة حلوة يا رب عايزين دنيتنا تبقى حلوة واخرتنا تبقى حلوة يا رب بدينا هو ربنا بيعلمك الدعاء الجميل ده ليه الا لو ربنا يريد انك تعيش حياة حلوة احنا اللي مش عارفين ناخد من ربنا الحياة دي بسبب ذنوبنا من ضمن الشعارات الجبارة بقى جماعة وقدموا لانفسكم الشعار ده أنا, انا النهار ده هيطغى عليها في الكلام الكلام عن الشارع الاسلامية ربنا بيقول نساؤكم حرص حرص يعني ارض زراعية ممهدة هترمي البزرة هتطلع لك نبتة حرص لكم ليك يا راجل هي اللي بتتعب وهي اللي بتطلع عينيها في الحمل وهي اللي ممكن تموت في الولادة وفي الاخر هتسمى باسمك انت لكم اعرف فضل مراتك عليك اتقي الله فيها ده ربنا سمها اولاة الاحمال هي مش مجرد اولاة الحمل واحدة شايلة يا جنين ده وراها مية حمل ده البشوات لما بيحبوا يراعوا زوجاتهم بيفكوا اللي مراتك بتعمله في عشرة بيجيب لها طباخة وغسالة وواحدة تنظف البيت وواحدة مش انت, انت مش متخيل مراتك نزاؤكم حرث لكم اعرف فضلاتك عليكم في الاخر اولادك باسمك انت فقتوا حرفكم ان نشئته وقدمه لانفسكم قدمه لانفسكم ده الشعار بتاعنا يعني ايه اوعى تكون بتتجوز عشان شهوة بقى واستمتع استمتاعات بقى جسدية فربنا بيقولك لا لا لا, لا, لا. اوعى تكون ده الجماع ده قيمة اكبر من كده فربنا في الجماع بيقولك وانت داخل قط الجماع انت داخل الوقتي ليلة الدخلة انت, انت الوقتي داخل الساعة اللي الشباب بيحلموا بها طول عمرهم بيقول استنى يا رب قدموا لانفسكم اقدم ايه قدم ابتغي الولد عشان بعد ما تموت فأبرك هينهمر عليك لو الولد ده صالح حسنات وإغافة بسبب العمل الصالح بتاعه اوعي يكون الجماعة لأجل الشهوة الجماعة لأجل الولد طب ايه تاني وانت داخل تجمع زوجتك اذكر ربنا وقال يا رب قدموا لأنفسكم حول الجماعة لعبادة بالذكر حول الجماعة لدين عشان تيجي يقوم القيامة وفي أبرك تلاقي الجماعة ده في مزار حسناتك استنى برضو انت داخل قط الجماعة ايه يا رب؟ قدموا لانفسكم افتكر ان في قبر وان في اخرة وان في يوم ايامة اوعى شهوات الدنيا الحسية وملذتها تشغلك عن تحصيل متع الاخرة ومتع الجنة اوعى الدنيا مهما كانت جميلة تشغلك عن الجنة ده كل ده على باب غرفة الجماعة يا جماعة الاية دي اية مذهلة بالشريعة ربنا بيتكلم عن الجماعة بعدها بيقول اتقوا الله في نفس الاية افتكر جهنم اعلموا انكم ملاقوه افتكر العرض على الله بشر المؤمنين افتكر عطاءات خزائن الله في الدنيا وافتكر الفردوس الاعلى في الجنة الشعار اللي بعد كده والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروق شوفوا ربنا بيكلم المرأة ازاي دي واحدة مطلقة المطلقة دي يا جماعة مجروحة المطلقة ده يا جماعة خارجة على فكرة المط... اللي طلق واللي اطلقت خارجين بمشاعر سلبية محطمة خارجين نفسياتهم متحطمة خارجين حسين الدنيا سوداء وتسعين في الماء من الحالات خارجين بعواطف انتقامية انا لازم اسبت له ان انا انسانة كويسة واني لازم يندم علي وانا لازم اسبت لها ان انا اقدر اتجوز غيرها خارجين بمشاعر انتقامية بس الراجل احيانا عقله ولكنه اللي بيصرف بيعرف يفارمل الست مشاعرها بتغلبها فربنا عملها العدة يا تربصت فرميلي نفسك ثلاثة قرؤ يا مولانا ده عشان ضمان عدة المطلقة عشان ضمان عدم حدوث الحمل طب والنهاردة بالصنار و... لحظة طلقة تعرف انها مش حامل او باختبار الحمل وروح اتجوز يا ستي لا عدة المطلقة مش حكمتها الوحيدة ضمان عدم حدوث الحمل امال ايه لان الست في اللحظة دي جريحة والست مش عارة دايما بتغلبها ممكن تاخد قرار ممكن يتقدم لها واحد عشان ت... تنتئم من طلقها تتجوز واحد يضيحها ويدخلها في تجربة اسود من التجربة اللي كانت فيها فربنا حماها من نفسها ربنا حماها في لحظة الانفعال من قرار غلط كأن ربنا بيقول كأن لك فرملي عشان مصلحتك انا بفرملك ثلاث شهور عما تهدي وتعرفي تاخدي قرار في الارتباط بانسان تاني بناء على عقل وهدوء كأن ربنا بيوجه رسالة للرجل والمرأة بقى اوعى تاخد قرار وانت خطبان اوعي تاخدي قرار وانت منفعله دايما اي قرار في حياك واتاخده ساعة الغضب هتندموا عليه واتدفعوا عوقبه ربنا برضو من الشعارات الجميلة بيقول فامساكن بمعروف او تسريح باحسان يعني ايه تسريح يا جماعة يعني ايه واحد يصرح امرأة التسريح ان تذهب الابل الى المرأة سبها سيبها انت مساكها عشان تدهيها خلاص هي يعني هي لو, لو انت مش قادر تسعدها لو انت مش قادر تبقى مصدر سعادة في حياتها سيبها تروح سع... تشوف سعادتها في مكان تاني انت عايز تكبتها ليه كأن فيه اشارة ضمنية هنا مش عايب مش عايب انك تشوف سعدك مش عايب انك انت لو اطلقتي او جوزك توفى انك تتكسف من النجتمع انك انت عايزة ترتبط ارتباط تاني في الحلال مش عايب انك تشوف ساعتك مش عايب مش فضيحة قدام قريبك ان الحقه ده عايزة تتجوز وايه اعنا عايزة تتجوز وايه اعنا عايزة تعيشي سعيدة ما هو ده بيروح ينام جنب زوجته في الاخر وده بيروح ينام جنب ولاده في الاخر وانت اللي هتبقى لوحدك بحث المرأة عن سعادتها ما في حرج شرعي شوف ربنا معاك ازاي ده ربنا بيقول ولا هن مثل الذي عليهم ربنا قال لهن قبل عليهم اللي ليك قبل اللي عليك حقوق المرأة قبل حقوق الراجل والاتنين مسبتين في الاية يجي بقى الفيمينست الاسلامي الفيمينست الغير اسلامي اللي ربنا ادهولك اعظم من كل, ما من كل الف... يعني دعاة الفيمينست ادهولك فخليك مع ربنا الشعار اللي بعد كده طبعا شعرات كتير جدا فإن أراد فصال فصالا عن طراض منهما وتشاور اتطلقوا خلاص فربنا بيقولي استنوا بقى يا جماعة لازم الرقي في العلاقات انتوا خلاص بقى بينكوا ولد انتوا بقى بينكم ذرية انتوا بقى بينكم طفل عايز يتربى للمستقبل اوعوا تدمروه بعاطفه الانتقام اللي بينكم بين بعض اوعوا تاخدوه ادال الانتقام من بعض اوعوا تتخانقوا عليه لحد ما تحطموا له وتشاور يا رب تشاور مين يا رب ده اللي بيطلقهم بيبقوا اعداء لبعض طول الحياه احنا مجتمعاتنا كده يا رب مجتمعاتنا لما بيكون اتنين شركاء في التجارة وتتفضى الشراكه بيولعوا في بعض لما بيكون اتنين متجوزين وتتفضى الجواز بيولعوا في واحد جوز واحد ويتطلقوا بيبقوا الاتنين اعداء طول الحياة ربنا بيقول اخرجوا بقى من النفسيات دي اطلعوا بقى للعراق... العلاقات الراقية بينكم وبين بعض يبقى ماذا بعد الطلاق بعد الطلاق في تشاور عشان الولد العلماء قالوا حرام ان المرأة تاخد قرار في الموضوع ده في الطفل الوحدها او الراجل ياخد قرار لوحده لازم الاتنين يتشاوروا مع بعض يتشاوروا ليه عشان ايه مصلحة الطفل مش عشان ما اردت الا خلاف لا عشان ايه مصلحة الطفل ايه يا جبار ربنا بيتكلم ان العلاقات لازم تفضل راقية حايزين في مجتمعاتنا نعلى بقى ان انفضاد الشراكات التجارية والاجتماعية والمالية مش معناه ان احنا بقنا اعداء عادي هنتعامل مع بعض وهنكمل مع بعض لان في حاجة في الشريعة اسمها المصلحة يا جماعة وفي حاجة في الشريعة اسمها ولا تنسوا الفضل بينكم كنا النهاردة مع بعض شعارات في الجزء الثاني كالمعتاد طبعا شعارات كتير كنا عايزين نقف معاها وفي شعارات كنا عايزين نقف معاها بهدوء كده ولكن ما عليش يا جماعة رمضان هو مجرد ايقاظ لفكرة مدارسة القرآن لان رمضان هو فرصتك الوحيدة طول السنة تلاتين يوم تفهم فيهم القرآن رمضان مش شهر قرية القرآن رمضان شهر مدرسة القرآن رمضان شهر تدبر القرآن عشان نخرج بنا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى ما عايزين نستفيد من رمضان في ان احنا نتدبر القرآن حضروا الجزء الثالث قبل ما نتقابل فيه بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان لما نقف في الشعارات في هذه العجالة تبقونتم مركزين معايا بإذن الله وإن شاء الله إن ربنا أذن بعد رمضان إن شاء الله هيبقى إني أنست نوراً الموسم الثالث هنقف على راحتنا بقى لأنها تبقى حلقة أسبوعية بهدوء نقف مع خمس ستة شعرات كل اسبوع ينورون حياتنا باذن الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك <تصفيق>